وَلَكِنَ اللهُ هُوَ الثَّوْرُ الرَّحِيمُ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغْلِمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي الْنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَلَيَتَكُونَنَّ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Vele qatel kumul zin kafarol ve lel azbar. Sımmala yedıon veleya. Ve la nacira. Sunnet Allahı lti.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 لقد صَدَق اللههُ رَسُهُؤيا بالِالحَق لتدخُل المَسبدَ الحَرَ مَ إ شَأَغ اللههُ آمِنينَ محّقينَ رؤوسَكُم غَمُقَصرين لا تَخَافُ. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدا ودين الحق محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا